ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم موزة ورحمة إن في ذلك لآياته قوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته ملامكم بالليل والنهار وابتغاءكم من قبله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا